بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم والكتاب المبين والكتاب المبين إن جعلناه قرآنًا عربيا لعلكم تعقلون إن يَا أَيُّهَا الْحُكُمُ أَنَّ النَّارَ بَيْنَنَا رَبِّ لَعَلَّكُمْ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أفَنَظْرِبُ عَنْكُمُ الْذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْلِفِينَ أَفَنَظْرِبُ عَنْكُمُ الْذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْلِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ فِي الْأَوَّلِ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ فأهلكنا أشد منه بقش ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألكم من خلق السماوات والأرض؟ يقول نخلقهن العزيز اللذي الذي جعل لكم الأرض مهد وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون. الذي جعل لكم الأرض مهد وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون. والذين نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة. والذين نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة. كذلك تخرجون.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 لتأستو على ظهوره ثم تذكرون أما تربكم إذا استويتم عليه وتقولوا على إذا استويتم عليه وتقولوا وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإننا إلى ربنا لم قلب وإننا إلى ربنا فَلْيُنْذِرْ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْنَافًا بِالْبَنِينَ أَنِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكٌ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 وجعل الملائكة الذين هم يبادل الرحمان إناثا. وجعل الملائكة الذين هم يبادل الرحمان إناثا. أشهد خلقهم. أشهد خلقهم. ستكتب شهاداتهم ويسألون. وتكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ما لهم بذلك من علم. ما لهم بذلك من علم. إنهم إلا يخرصون. إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجرنا آبا بل قالوا إنا وجرنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من النذير إلا قال مترفوها وكذلك ما أرسلنا من قريك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا أهدا مما وجدتم عليه آباؤكم. قالوا ولو جئتم بأهدا مما وجدتم عليه آباؤكم. قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. قالوا فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءٌ مم ما تعبدون واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني بغاء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متتعت هؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحق. Bermatahulah orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang mengutuk-Nya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Allah berkekuatan وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا نزل هذا القرآن وعلى رجل من القرية عظيم أهُم يقسمون رحمة ربك أهُم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي يتخذ بعضهم بعض سخرية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يتخذ بعضهم بعضا سفريا ورحمه ربك خير مما يجمعون ورحمه ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لبيوتهم شُقفاً من فيض ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسوراً عليها يتكئون ولبيوتهم أبواب وسوراً عليها يتكئون وزخرفة وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعيش عن ذكر الرحمن قيض له شيطان فه وله قرين ومن يعيش عن ذكر الرحمن قيض له شيطان فه وله قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون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 كَبُدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ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 فَنَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي أَسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيَّ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, لذكر لك ولقومك وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتين يعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتين يعبدون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إلَى فِرْعَونَ وَمَلَأِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ فَلَمَّا جَاءَهُ بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَمَا نُرِيهِمْ أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دلنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون وقالوا يا أيها الساحر دوننا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادافرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ونادافرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلات بصيون أفلات بصيون أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ الْمَلَائِكَةُ مُكَتِّرِينَ فَلَوْلا أُلُتِي عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ كُتَرِيمٍ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِسِينَ لَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا نَتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا نَتَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ جعل لهم سلفا ومثالا للآخرين. ولما ظل ببن مرية مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما ظل ببن مرية مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أمه. وقالوا اَأَنَّ هَؤُلَاءَ خَيْرٌ أَمْ هُمْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وللبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم الساعة فلا تمتغن بها والتابعون وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَغْنَ بِهَا وَالْتَبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ وَلَا يَصُدَّ إنكم الشيطن. إنه لكم عدو مبين إنه لكم ما ذوبين. ولمَ جاء عيسى بالبينات؟ قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. ولن جاء ريسا بالبينات قل قل تقول بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدو هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم بعضهم لبعض يعدون الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخُلوا الجَنَّةَ أنتم وأزواجكم تُحْبَرُونَ ادخُلوا الجَنَّةَ أنتم وأزواجكم تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَ وفيها ما تشتهيه الأفوص وتلذ الأعين وفيها ما تشتهي الأفوص وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتدوا عنهم وهم فيهم مبلسون لا يفتدوا عنهم وهم فيهم وَمَا وَلَنَّاهُمْ وَلَكِن كَانُوهم الظَّالِمِينَ وَمَا وَلَنَّاهُمْ وَلَكِن كَانُوهم الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ 111. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 112. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 113. أم أبرموا أمرا فإنا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 ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضون ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون اَذَا هُمْ يَقُولُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمُهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُ أَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون.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 سألتهم من خلقهم ليقولوا ان الله وانا ان سالتهم من خلقهم ليقولوا ان الله فان يفكون فان يفكون وقيل يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون أصفح عنهم وقل سلام أصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون أسوف يعلمون